فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا وقال الأنصاري يا للأنصار قال المهازري يا للمهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة اهل الجاهليه ثم قال ما شأنهم فأخبر بتسعة المهاجري الأنصارية فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها في النار خبيثة وقال عبد الله بن أبي بن سلول قد تداعوا علينا ليرجعن إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الأذل فقال عمر ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث لعد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل اصحابه لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه وهذه الواقعة نستفيد منها امرا وهو أن التحذبات أو الجماعات إن دعت إلى فرقة واختلافات تمنع, تمنع التحذبات لأنها تدعو إلى الفرقة والاختلاف فلا شعار أعلى من المهاجرين والأنصار فقد أثنى الله عليه على المهاجرين وعلى الأنصار لكن لما حدث تداعي بهذا الشعار فقال المهاجرين يا للمهاجرين فقال الأنصار يا للمهاجرين فتضاربوا وتولدت فتنة وعصبية وصف النبي هذه الدعوة بأنها خبيثة قال في بعض الطرق دعوها فانها منتنا. في بعض الطرق دعوها فإنها خبيثة أي الشعارات الجائلية التي تفرق أو الشعارات التي تفرق بين أمة محمد عليه الصلاة والسلام وصفها النبي بأنها منتنه إذا كانت تفرق هذه الدعوه العصبية العصبية الجئيلية منتنا أما شعار الماجرين أن سرقت الله على الماجرين قد أثنا الله على الأنصار فالذي نرى أن الجماعات الموجودة في زمننا كثير منها أو جل اهلها يتعصبون لحزبهم ولجماعتهم ومن لم ينتظم معهم فهو لهم عدو هو لهم عدو إذا لم ينتظم معهم أقل شيء يدارونه مدارا يسكتون عنه مداراه واكتفاء لشر وإلا فلا يوالون إلا بعضهم ولا يوظفون إلا بعضهم أموم الجماعات بهذه هذه الطريقة. يوالي بعضهم بعضا دون ما سواهم ويهدر كثير منهم حق المسلم إذا لم يكن منتظما معه في الجماعات, الجماعات. وهذا كان في بعض السابقين كانت التحذبات للمذهبية الفقهية الآن مذهبية من نوع جديد وهي التحذبات للجماعات كانت التحذبات الفقهية والمذاب الفقهية أشد أشد مما هي عليه الآن فحتى إن القائل قال إن عن مذهبي لن أبع به وأكتمه كتنانه ليأسلموا فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلب والشراب المحرم وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهمهم وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم وإن حنبليا قلت قالوا بأنني سقيل بغيض حلولي مجسم وإن قلت من اهل الحديث وحزبيه قالوا تيس ليس يدري ويفهمه عجبت من هذا الزمان وأهليه فمن ذا الذي من ألسني الناسية بركة.